wa irril maghdubi alayhi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 وَيَسِّرْ لَكَ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقوا في في الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟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 هجوف يومئذ ناعمة لسأيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكوام موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوثة أَفَلَا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 inna ilayna iyyahum thumma inna alayna hisabahum allah